يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرجون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نذيب ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حميد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 وَمَن يُومٍ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدَخِّلْهُ جَنَّاتٍ وَنُدَخِّلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبيس المصير ما أصاب مما نصيبة لله بإذن الله، ومن يوم بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، وأطيع الله وأطيع الرسول.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 العزيز الحكيم